اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين